وأذكر قصة أذكرها لما فيها من الفائدة الكبيرة أذكر في إحدى الدول الغربية لقيت أربعة من الشبان وكانوا يعملون في مصنع ملابس شبان مغاربة يعملون في مصنع ملابس في دولة الغربية ثم جلسوا معي وكانوا يطرحون أسئلة تدل على صلة بالعلم لا, لا, لا تدل على صفغة عمال فقط لا علم عندهم بل تدل على صيلة بالعلم يسألون أسئلة طلبة علم فأدهشني أمرهم قلت لهم أجد عندكم نفس علمي وسؤالات علمية فمن أين لكم ذلك قالوا لي نحن منذ سنتين تقريبا ونحن عندنا درس أسبوعي مع الشيخ ابن عثيمين قلت على حياة الشيخ رحمة الله عليه قلت لهم هل أنتم تتصلون بالشيخ أسبوعيا ويلقي لكم درسا قالوا لا قالوا نحن عندنا شرح بالاشرطه لبلوغ المرام كاملا ونجتمع كل أسبوع على شريط واحد بعد المغرب شريط واحد بعد المغرب في في, في السنة كم, كم يخرج لهم من درس إذا كانت السنة كم فيها من ها؟ السنة الشهر فيه أربعة أسابيع أربعة في اثنى عشر يعني أكثر من خمسين أو ستين درس ثمانية واربعين درس تقريب كل خمسين درس في السنة خمسين في سنتين في ثلاث سنوات ينهي بلوغ المرام على الشيخ كاملا فهم في أسبوع لكن مستمرين يقول عندنا درس أسبوعي في بلوغ المرام مع الشيخ بن عثيمين وطريقتهم أنهم يجتمعون بعد المغرب ويسمعون الشريط ومعهم الكتاب ويعلقون تعليقات الشيخ ويطلبون من أحدهم اسبوعيا أن يسمع الشريط قبلهم ويحضر لهم أسئلة على الشريط يقول فإذا انتهينا بدأ واحد منا يسألنا عما أخذناه في الشريط يقول نجلس نصف ساعة تقريبا نتذاكر الشريط من خلال سؤالات صاحبنا فحصلوا خيرا عظيما أذكر أنني لقيت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بعدها فذكرت له القصة كنت وجدت لك أربع طلاب في بلدي كذا وذكرت له الخبر فتبسم رحمه الله وغفر له ولجميع علمائنا أشاهد أن الإنسان يستطيع بإذن الله من خلال الوسائل التي فيسرت الآن أن, أن يحصل خيرا